أيديكم وأقيم الصلاة وآت الزكاة فلما كُتِب عليهم القتال إذا فريق منهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لمَ كتبت علينا القتال لولا أخرتنا لولا أخرتنا إلى أجر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 وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِلْدِ اللَّهِ وَإِلَّا تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِلْدِكَ قُلْ كُلُّمِنْ عِلْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُلَاءِ الْقَوْمِ فَمَا لِهَا أُلَاء